قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكتين حتى يرجع إلينا موسى قال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 لا نحركنه ثم لننسنه في اليوم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء إن